فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنه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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم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 وبالنجم هم يهتدون أَفَمَن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تُحْصُوهَا إِنَّ الله لغفور رحيم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 إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن لا يحب المستكبرين واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم مِنَ الْقَوَاعِدِ فَصُرعَ عَلَيْهِم سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْذِلُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاءُونَ فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلم ما كنت لا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةً ولدار الآخرة خيد ولنعم دار المتقيد جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا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 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَنِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنَّ قُولَ لَوْ كُنْ فَيَكُونَ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوؤ انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون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 لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أَن يخصف الله بهم الْأَرْضَ أَوْ يأتيه العذاب من حيث لا يشعرون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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء ينفيا ظلاله عن اليمين والشمال لسجد لله وهم داخلون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من ذبّد وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخلوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد Segreens 124 Lilith 114 Fe invent 125 128 129 139 119 120 121 dilemma 132 131 132 132 132 κα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 وَمَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون للآي البنيات سبحانه ونهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأم تظل وجهه مسود وهو كذيب يتورى من القوم من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 سما فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكرب أن له الحسنى فَجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ كالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا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 ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فضف ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشود، ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك دللا يخرج بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون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 الله يعلم وانتم لا تعلمون برب الله مثلًا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وما رزقناه منه من فهو ينفق منه سرا وجهرا أليسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما عَبْدًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلُّ الْعَلاَمَ وَلَا هُوَ أَيْنَ مَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وهو يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صراط مستقيم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 شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله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 ما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هؤلاء شركاءنا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقُ أِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَغَلَّى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا صَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً للمسلمين لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ القربى وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ والبغي يعنكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا غادتم ولا تنقبوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا إن الله تفعلون ولا تكونوا كالتي نقبت غزلها من بعد قوة أنكاذا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرباب إن ما يبدوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يقل من يشاء وَلَا تَتَّخِنُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَغَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 فلنعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا قرأت فَاسْتَعِنْ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لَيْسَ لَهُ له سلطان على الذين وَعَلَى وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا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 لا يؤمنون بايات الله والاء يكون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، غضب من الله، ولهم عذاب عظيم. ذلك بانه مستحب حياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم وقلائهم لا جرم أنه في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جادوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكلبوه فأخذوه العذاب وهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن وَإِنَّ حرم حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ غير قُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَتَقَوَّلُ الَّذِينَ اتقوا والذين هُمْ مُحْسِنُونَ